الوجه الثاني يبدأ حالا نتابع ا ل يبدأ ق روى ا ا ء ة في ل ج ا ا ب عن ل ف ت و ابو ل ل م ت ع ق ة م المصحف س ت ف س يمسه ي كثير لآية ر لا المطهرون روى ابن لا إلا أبو داود في المراسل ي من حديث الزهري قال قرأت قال القرآن بكر عمر رسول طاهر أبي أن في صحيفة عليه يمس جيدة صلى محمد حزم وجادة عبد بن بن بن بن الله الله الله ولا إلا وسلم وهذه وقال كوى ه ز ه ر ي و غ ي ر ه ومثل هذا ي ن ب غ ي ا ل أ خ ذ به وقد أ س ن د ه ا دار قطني عن عمري بن ح ز م و ع ب د ا ل ل ه ب ن عمر وعثمان ب ن أ ب ي ا ل عاص وفي ا س ن ا د كل منهم ا ن ظ ر انتهى من الجزء الرابع من ا ل ص ف ح ة ا ل ت ا س ع ة و ت س ع ي ن و ا ل م ا ئ ت ي ن من ط ب ع ة دار الفكر ل ل ن ش ر و التوزيع وانتهت ا ل ح ا ش ي ة ا ل م ت ع ل ق ة بتفسير ابن كثير رحمه الله ل آ ي ة لا ي م س ه إ ل ا المطهرون سؤال هل ي جمهور و وهو أو ز أن يقرأ الإنسان غيباً وهو جنب غيبا ي ي ت م الحمد جواب ل ل ح د ه والصلاة والسلام على س و وآله وصحبه وبعد جمهور ل ه العلماء على أ ن ه لا يجوز للمسلم أ ن ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن وهو جنب ولو عن ظهر قلب دون أ ن يمس المصحف لما رواه أحمد وأصحاب السنن عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة أحمد رواه وأصحاب كان رضي عنه أنه يحجزه عن عن عن شيء قال الحافظ بن حجر بن إ سؤال ن حسن فإن لم الماء أو عجز عنه نبينا ا الماء وبالله التوفيق وصلى الله د يجد محمد ه وآله وصحبه وسلم س لم لمرض وصلى على تيمم عجز أو كما نعلم أ ن ا ل ق ر آ ن الكريم له حرمته حيث لا يمسه إ ل ا المطهرون ما ر أ ي ك في الشريط المسجل عليه ا ل ق ر آ ن الكريم للرجل أ و ا ل م ر أ ة إ ذ ا كان عليهم جنابه أ و ا ل م ر أ ة إ ذ ا كانت حائضا هل يجوز لمس أ و حمل الشريط الذي فيه قران كريم جواب الحمد لله وحده والصلاة ا لله ل وحده و س ل ا م ع ل ى رسوله وآله وصحبه وبعض ل افتنا حرج ي الشريط المسجل عليه القرآن لمن كان عليه حمل ونحوها لمس المسجل لمن القرآن وبالله ل أو كان جنابه ا و وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم و ف ف ي نبينا ق الله على سؤال محمد أ ت في حكم لمس الحائض المصحف وتلاوته وكذلك في دخولها ل في ا م س جواب د ه ه ل يحل ل أن أو تجلس ج لا فيه و ا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا لا للحائض المصحف عند جمهور العلماء لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمر بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر أما قراءة الحائض والنفساء القرآن بلا مس المصحف لله على رسوله وآله لقوله ولقول صلى عليه وسلم وحده وصحبه حزم مس جمهور يمسه عمر يمس مس وبعد عند يجوز بن في ف لقول ا بأس به أصح في ا ل ع ل م ا ء لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع ذلك ثانياً لا ل ل عن يمنع ثانيا ما يثبت يجوز ا ح ئ ض ولا الجنوب الجلوس في المسجد ولا اللبث في ف ي ه عند ج م ه و رضي الفقهاء عائشة لقول ر الله عنها جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم و و ج ه بيوت أ ص ح ا ب ه شارعه في المسجد فقال وجهوا هذه ا ل ب ي ت عن ل م س ج د ثم دخل ر س ولم الله الله صلى الله عليه ل و س ولم يصنع القوم شيئا رجاء أ ن تنزل فيهم ر خ ص ة فخرج إ ل ي ه م فقال وجه هذه البيوت عن المسجد ف إ ن ي لا أ ح ل المسجد لحائض ولا جنب و رواه تحريم ومروره أبو داود والحديث عام في تحريم الجلوس والجنوب قوله آمنوا عام المسجد للحائض والجنوب ومروره ما به لكنه خصصه قوله تعالى يا أيها الذين به لكنه خصصه في في لا تقربوا ا ل ص ل ا ة و أ ن ت م سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنب و إ ل ا عابري سبيل حتى تغتسلوا فإن تفيقوا فلا إلا إذا كان دخولكم إياها معناها المؤمنون وأنتم من وأنتم جنوب من الجنابة كان مواضع المساجد سكركم دخولكم والمرور على يا أيها لا تقربوا الصلاة سكارة ولا تقربوها تغتسلوا الاجتياز وجه به أي بأس حتى حتى وما ا ا ل ح ح ك ه حكم في ذلك ما الجنوب الاستثناء أيضا ويدل على في رواه سعيد بن منصور في سننه عن في بن منصور ج ابن ر ب عبد المنذر ل الله ه ه رضي ع ن ا أ ه رواه كان, كان أحدنا يمر بالمسجد جنوبا مجتازا وما ا بن ن يمر م ل عن زيد بن أ س ل م قال كان أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب و وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم نبينا الله سؤال على محمد سمعت في نور على الدرب أ ن ه يجوز للحائض إ ع ر ا ب ا ل ق ر آ ن و أ ن ا أ ع ل م المسلمات التجويد و ي أ ت ي ن إ ل ي من أ م ا ك ن ب ع ي د ة ويكون وقتهن م ح د و د ة هل يحل لي أ ن أ ع ل م ه ن التجويد و أ ص ح ح لهن بعض ض آيات من القرآن أو أتلو لهن أثناء ا أتلو من لهن ل أو ح وكذلك الجواب ح حتى ا ئ ض منهن تتعلم أم م تنتظر حتى أفتونا تتطهر أ ر ي ن ن و أ أقرأ من ك ت ا ل ت ف س يجوز ر ا ل م ز جائز أ أثناء أم أ ة الحيض هذا ا هل ل ح ا الترك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام ط لله على رسوله وآله ج وحده وصحبه وبعض و ي لك أ ن ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن و أ ن ت حائض و أ ن ت ع ل م الحيض ا ل ت ل ا و ة والتجويد حال الحيض لكن د وللحائض ن مس ا م ص ح ف و ل أ ن تمس كتب التفسير ت ف سؤال ي الآيات في التوفيق نبينا ر القرآن وتتعرف الآيات منها العلماء وبالله التوفيق الله قوله وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وصحبه محمد أصح س هل يجوز ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن أ و حمله لمن استجمر بعد خروجه البر يعني الحمام كما يحصل في المدارس عند عدم وجود ما ء فيقوم المدرس ب ت ل ا و ة درس ا ل ق ر آ ن بعد خروجه البر فهل يكفيه ل ا س ت ج م ا ر أ و يلزمه الوضوء ولو مع م ش ق ة جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد يجوز لمن استجمر ولم لمن القرآن إذا لم استجمر إذا مدرسا يقرأ يتوضأ وضوء أن يكن جنب طالبا قراءته على وضوء أفضل أما مس المصحف فلا ي ج وبما ز عند جمهور العلماء إلا من الحدث جمهور لمتطهر إلا ا ل أ ك ر والأصغر واستدلوا بقوله تعالى لا ي س ه إ ل المطهرون وبما في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يمس ا ل ق ر آ ن إ ل ا طاهر ويجوز حمله بعلاقته لأنه ل سؤال بمس وبذلك قال الحنابلة أبوح البصري أكبر به بذلك وبالله نبينا وصحبه وجماعة المحدث مسه ماء تيمم مسه محمد وسلم والحسن س وإن أو ولا وجاز التوفيق وصلى وآله قال إلى له الله على احتاج حدثا حنيفة أصغر يتطهر هل علي اثم ب ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن بدون ط ه ا ر ة لعدم وجود الماء والتراب جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م على رسول ه وآله وصحبه وبعد إ ذ الله كنت ع ى ا ح ا التي ل ة ت ذ ك ر ا جازلك القرآن أن تقرأ ع ل ى غ ي ر طهارة ل ع م و م ق و ل ه ت ع الله ى فاتقوا ا ل ما استطعتم وعلى ق و ل ه ت ا وما جعل عليكم في الدين من الدين جعل في ح ر ج و ب الله ا ل ت وعلى ف ي ق وصلى الله نبينا محمد و آ ل ى ر و ص ح ب ه وسلم سؤال هل ل ل يصح إ ن س الجواب ن أن يقرأ ا ق ر ر آ ن بدون وهو وضوء وما هو الدليل؟ وهل فيه اختلاف؟ ما هو فيه الدليل ما اختلاف ا ا ل ح ج الحمد لله وحده والصلاة والسلام لله على رسوله وآله وحده وصحبه وبعد يجوز للمسلم أ ن ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن من غير مس المصحف وهو محدث من الحدث الأصغر وهو غير خلاف بين العلماء ل أ ن ه لم يرد في الشرع ما يمنع من ذلك و ا ل أ ص ل الجواز لكن قراءته على وضوء أ ف ض ل وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه و الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال ل م س هل ت جواب ز ق ر ء ة القرآن وأنا غير ن ج لكني غير متوضع؟ وهل تجوز وأنا غير متوضئ ت جواب ز و أ ن غير م س ت ق ل القبلة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تجوز قراءته لغير الجنب ولو كان غير متوضع ولا مستقبل القبلة لكن لا المصحف إلا وأنت على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر جواب قراءته كان طهارة وصحبه وبعد تجوز وحده متوضئ وأنت تمس من غير وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه و نبينا الله على محمد سؤال ل م س إ ن ن ي أ ق ر أ ا ل ق ر آ ن ولم ينشرح صدري إ ل ا ب ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن و أ ن ا يمشي معي البول بدون ما اتحكم في نفسي ولم أ س ت ط ع الامتناع من البول حيث إ ن ه يمشي باستمرار وغير البول نظيف فهل يجوز لي قراءة المصحف؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعده نظيف لي قراءة المصحف؟ الحمد فهل لله على إ ذ ا كان الواقع ما ذكر فلا حرج عليك ب ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن ومس المصحف و أ ن ت على حالك ا ل م ذ ك و ر ة ولا حرج عليك في ا ل ص ل ا ة وحالتك ما ذكرت لكن تستنجي و ت ت و ض أ لكل ص ل ا ة بعد دخول الوقت ولا يضر كما خرج من البول بعد ذلك وتغسل ما أ ص ا ب بدنك أ و ثوبك منه قبل ا ل ص ل ا ة ولا يضرك بعد لو وجد معك في ا ل ص ل ا ة قال تعالى لا يكلف الله نفسا إ ل ا وسعها وقال سؤال ب وبالله نبينا وصحبه ح حرج محمد ا وما الدين التوفيق الله السلام القارئ ن من ه وآله وصلى وسلم عليكم جعل على على في رد س هل يجوز عندما يكون ا ل إ ن س ا ن ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن ويمر شخص ويرد السلام عليه هل يجوز الامتناع عن ا ل ق ر ا ء ة وقطع ا ل ق ر ا ء ة ويرد السلام جواب وحده الحمد لله وحده والصلاة و ا ل سؤال ل على رسوله وآله وصحبه وبعد يرد السلام على من سلم عليه ثم يعود للقراءة الفضيلتين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ا جمعا نبينا م من ثم محمد وبعد يعود يرد س وصحبه وصحبه بين إ ذ ا دخل ا ل إ ن س ا ن المسجد وعلى ص ل المسجد ى تحية و يمينه أ و يساره رجل ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن هل يسلم عليه أ و يتركه ل أ ن ه إ ن سلم عليه خشي المسلم أ ن يضيع على القارئ حضور قلبه ل ل ق ر ا ء ة و ي أ ث م المسلم و إ ن لم يسلم ربما يكون في قلبه عليه ح ز ا ز ة وراه ما سلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول افشوا السلام ق ا ما يعلم أنه ما ا ر ترك ئ يعلم ل أنه إلا أن يضيع عليه ل خشية يضيع أن حضور ق ب ه ف أ ي و م يسلم ا أفضل أو ي ت ر ك ه و ي س ل م إذا أقيمت الصلاة جزاكم الله خير الدنيا والآخرة أقيمت خير وأمد في عمركم آمين في جواب ا ل ح وحده م د لله والصلاة ل و ا س ل على ا م ر س و ل ه وآله وصحبه وبعد ان ل س ة أن يسلم عليه لما جاء في الاحاديث الصحيحه من شرعيه السلام والمصافحه عند اللقاء و بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد و آ ل ه وصحبه وسلم سؤال انه في يوم من الايام في صلاه الظهر ك ا ن ا ل ج م ا ع ة في المسجد وكان فيه شخص ي ق ر أ في الصف ا ل أ و ل في المسجد و إ ذ بشخص آ خ ر دنا من حوله وصلى ركعتين ت ح ي ة المسجد ثم سلم و أ ر ا د السلام ومصافحه على عليه ف م الشخص كان ا من الذي ي ق ر أ القران آ ن أن مد يده ل ي م ى على عضده عليه الأيسر ولم ينظر لهذا الذي يريد السلام ينظر يريد وكررها ل زال يواصل المصحف خلال الذي القرآن المسجد عال لا يجوز السلام والمصافحة على المسجد المسجد ا قراءته عاد يجوز في وفي دقيقة يقرأ في يقرأ في غير وتحدث بصوت أو و نصف من مرارا نرجو من سماحتكم التكرم ب ا ل إ ج ا ب ة على هذا السؤال والرد بعد التكرار إ ل ي ن ا بأسرع البعض بعدم التخبط ب سماحتكم الوسائل تكرم مع إعلان الإعلامية على ما يمكن في ليكون يقين ذلك إ جواب ا ز ة محرم أ تحريم ح ل ل الله حفظكم ا ج و الحمد لله وحده والصلاة والسلام لله على رسوله وآله وحده وصحبه وبعد يجوز بدء قارئ ا ل ق ر آ ن بالسلام وعليه ا يرد السلام ل أ ن ه لم يثبت دليل شرعي على المنع من ذلك و ا ل أ ص ل عموم ا ل أ د ل ة في م ش ر و ع ي ة ب د ء بالسلام والرد على من سلم حتى يثبت ما يخصص ذلك من الادله أ د ل ة و ب ل ل وصلى الله على ه توفيق نبينا م م ح و آ وصحبه وسلم تسمية القرآن بنظام علمي سؤال خطب خطبة عليها تسمية سؤال القرآن علمي ممتازة يشكر عليها وكان هدفها ا ل م ر أ ة ما لها وما عليها وحدودها ا ل ش ر ع ي ة وحقوقها وكانت م ث ي ر ة جدا وفي أ ث ن ا ء ا ل خ ط ب ة قال وهو أ و ل نظام علمي فهل ا ل ق ر آ ن نظام أ و شريعه ة والصلاة جواب وحده والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الأولى الحمد القرآن بما سماه الله ا به ب لله على يسمى في ك ت من ك ولكن ن ومنهاجا نظاما ه تسميته شريعة وذكرا وموعظة أما ف م يرد ذ ل في في الكتاب ولا في ا ل س ة ف ي م الاقتصار ن ع م وإن ك ن د ا م تنظيم أمور المسلمين في دينهم ودنياهم ل على ولكن ل ت في ا ا ق على أ س م ا ئ ه التي سماها الله اولى ل أو واحوط وليس هو أ و ل نظام كما قال ا ل إ م ا م المذكور بل قبله كتب العباد الله فيها ما يحتاجه سماوية ما أوضح المنزل عليهم ك ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل و ا ل ق ر آ ن أ ش ر ف ه ا و أ ع ظ م ه ا و أ ك م ل ه ا وقد قال سبحانه وتعالى فيه ونزلنا عليك الكتابه بيانا لكل شيء وهدى و ر ح م ة وبشرى للمسلمين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد و آ ل ه وصحبه وسلم حكم إ ق ا م ة م س ا ب ق ة لحفظ ا ل ق ر آ ن سؤال م الحكم ا في أ خ ذ جوائز في م س ا ب ق ة لحفظ ا ل ق ر آ ن وهل يجوز إ ق ا م ة م س ا ب ق ة للنساء في حفظ القران آ ن ويقومن ل ل ل ت س م ي ج ة بدعة ومثار فتنة وهل أصلا يجوز إقامة مسابقة تحكيم الحمد لله وحده وصحبه حرج ذلك يجوز في في بين في من أم الأمر ومثار المجال والسلام الأمر والنساء الرجال هذا أصلا هذا جواب والصلاة لا ولا الرجال هذا وهل لله على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا حرج في ذلك ولا فرق وبعد ولا حرج وعليها ل ا حرج و الا تخضع في القول لقوله سبحانه وتعالى يا نساء النبي لستن ك أ ح د من النساء إ ن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا و أ ن تكون م ح ج ب ة التحجب الشرعي ولا يكون في ذلك خلوه بأجنبي ب و ا ل ل ا ل ت و وصلى ف ي ق ا ل ل على ه ن ب ي ن القرآن ا أخذوا الأجرة تلاوة محمد وسلم وصحبه وآله على سؤال حافظ ل ل ق ر آ ن يصلي بالناس أ و ي ق ر أ للميت ب أ ج ر ه يستوفيها قبل ا ل ق ر ا ء ة فهل يجوز ذلك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه تلاوات القرآن من أفضل العبادات والأصطف العبادات أن تكون خالصة لوجه الله لا يقصد بها سواه لله على رسوله وآله أفضل لوجه وحده وصحبه يحظى من من يقصد دنيا يصيبها وجاها بها وبعض تكون أو أن و إ ن م ا يرجى بها الله ويخشى عذابه قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص له لله س و ر ة الزمر وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له سورة مخلصين إلا الله الدين حنفاء البينة له وفي الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما بالنيات نوى الأعمال امرئ ما لكل فلا م ن كانت هجرته إ ى ل ل ورسوله إلى الله ورسوله فهجرته إلى ه فهجرته هجرته ومن كانت ن د يجوز ا يصيبها أو امرأة ينكحها ه أو ف ر هاجر ر ت ه إليه إلى ما ا البخاري ومسلم فلا ه ومسلم ي و ج لقارئ ا ل ق ر آ ن أ ن ي أ خ ذ على قراءته أ ج ر يستوفيه قبل ا ل ق ر ا ء ة أ و بعدها سواء أ ك ا ن ت هذه ا ل ق ر ا ء ة في ا ل ص ل ا ة أ م كانت على الميت ولذا لم يرخص أ ح د من العلماء في الاستئجار على تلاوه ة القرآن وليس من ذ القران أخذ أئمة ا م والمؤذنين أجرا من مال المسلمين إنما م س ليس نفس ا أجرا التلاوة ولا على نفس الصلاة ج د على على يأخذه فإنه بيت ا ب ل ت ف غ شغله ه عن ل خ ا بواجب كفائي ص ع المسلمين ونظيره أخذ خليفة المسلمين من بيت المال لاشتغاله بواجب أعمال الخلافة الإسلامية عن عمله الخاص خليفة عمله الذي يكسب منه لنفسه من منه يكسب ونظيره بيت عن أخذ وكان عمر ر ض يعطي الله ن ه ي ع المجاهدين ومن لهم قدم صدق في ا ل إ س ل ا م من بيت المال كل على قدر سابقته وما قدمه ل ج م ا ع ة المسلمين من نفع عميم و ا ك د من هذا أ ن الله جعل ا ل ع ا م ل ي ن على ا ل ز ك ا ة الجابين لها نصيبها في ا ل ز ك ا ة ولو كانوا أ غ ن ي ا ء لقيامهم بواجب إ س ل ا م ي ل ل ج م ا ع ة غنيهم وفقيرهم واشتغالهم بهذا م د ة عن الكسب ل أ ن ف س ه م وَبِاللَّهِ تَوْفِيقُ وَصَلَى الله على نبينا محمد وَآلِهِ وَصَحْبِهِ و نَبِيْنَا اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدْ سؤال ل م س ما حكم أ ج ر اجره ت المدرسين الذين يعلمون الناس كتاب الله يعلمون و وحده والصلاة والسلام ا الحمد ب لله على س و ل وآله وصحبه وبعد حكم أ ج ر المدرسين ا الذين يعلمون الناس كتاب الله ليس فيها شيء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إ ن أ ح ق ما أ خ ذ ت م عليه أ ج ر كتاب الله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه و نبينا الله على محمد سؤال ل م س هل يجوز أ ن يتعلم الرجل ا ل ق ر آ ن على يد شيخ نظير أ ج ر معين ي أ خ ذ ه هذا الشيخ مع العلم ب أ ن الشيخ إ ن لم ي أ خ ذ هذا المال لن يعلمه جواب يجوز الأجر وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد قوله الحمد القرآن العلماء لله على على تعليم القرآن في أصح نعم في أخذ لعموم قوله صلى الله عليه و سؤال ل عليه أجر كتاب الله رواه البخاري ولمسيش الحاجة إلى ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم م ما أخذتم محمد إن نبينا أحق أجر وصحبه كتاب رواه س ما هو تفسير الحديث النبوي اقرا ا ل ق ر آ ن ولا ت أ ك ل و ا به وهل يجوز أ خ ذ أ ج ر ه على ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن الكريم كما يفعل بعض القراء في مصر جواب امر ل ح د وحده لله والصلاة والسلام على س و وآله وصحبه وبعد ل ه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ب ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن وتدبره ذكرا لله وعباده له جلاء ثوابه وخوف عقابه وفهما ل أ ح ك ا م ه والعمل بها والتاكل ل ل ت ع ض بمواعظه ونهى ص ى على الله الأجرة ا عليه وسلم عن أخذ ر ق ء ه و ل ت به وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ن ص إ ن حمله ا ل ق ر آ ن عندنا في المغرب يقرؤونه من أ ج ل التكسب على ما يظهر وكلما اعدت لهم و ل ي م ة ي أ ت و ن و ا يقرؤونه من غير تمعن في أ ل ف ا ظ ه واحترام لتلاوته لعدم التجويد وهناك عندما قارئ تراهم أي الآخرين كل ويتكلمون الموضوع القراء الذين يستعملونها يقالوا لها عندما بعض تراهم منهم يهمس أمور وهناك قارئ صاحبه خارج وهناك تخزانة يقرأ أي في في أذن عندما ن أن يحدثون, في يحدثون في ألفاظه ويحدثون الأذن ا أعوجاجات ألفاظه صداعا لا تكاد في ح ت ل ه ع ن د م يريدون الوقوف عند فاصل أ و غيره ومما يظهر عليهم أ ي ض ا أ ن ه م قد خ ف ظ و ا القران آ ن لكن مع ل الشديد لا أ س ف ف ي ق ه و ولا يفهمون ولا يرشدونك ولا يعطونك استغنوا دليل للإرشاد إلا فقلت هذا أي بحفظه فقط أنهم إ ن أ و ل ما يظهر عليهم أ ث ن ا ء حضورهم في هذه ا ل و ل ي م ة هو التماس ا ل أ ج ر ة وجمع الصدقات من الناس ليتبركوا بهم ثم ثم لهم ولآبائهم المتوفين ثم الدعاء للمتصدق عليهم بالنجاح والعون وغير ذلك وبعد جمعهم لتلك الصدقات يقسمونها بينهم ولا ينال منها أي فقير أو مسكين فما حكم الشريعة الإسلامية في الصدقات التي يجمعونها بينهم وتلك القراءة التي يستعملونها يأخذون في وغير ينال أي فقير الشريعة في التي ويفابقونها التي أو ذلك والعون وبعد ولا وتلك بالنجاح الدعاء الدعاء الصدقات الصدقات القراءة لتلك ولقد عثرت في كتاب على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال من استعمل ا ل ق ر آ ن من أ ج ل التكسب س ي أ ت ي يوم ا ل ق ي ا م ة ووجهه عظم أ ي خال من اللحم فهل هذا الحديث صحيح أ م لا وما معنى ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة وهي قل ما أ س أ ل ك م عليه من أ ج ر جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا تلاوة الحمد القرآن عبادة لله على محضة وقربه يتقرب بها العبد إ ل ى ربه و ا ل أ ص ل فيها وفي أ م ث ا ل ه ا من العبادات ا ل م ح ض ة أ ن يفعلها المسلم ابتغاء م ر ض ا ت الله وطلبا ل ل م ث و ب ة عنده فلا يعرف السلف المخنوق جزاء ولا ولهذا لم يعرف عن السلف الصالح بها جزاء شكورا ينبغي يبتغي أن عن استئجار ق وقد م ي ر القرآن يؤثر ؤ و أولاء ولم ن عن حفلات في ح أ من أئمة الدين أنه امر ل د ي ن أنه أ بذلك أو رخص فيه ولم أو أ رخص يعرف فيه ي ض النبي عن ع منهم أنه أحد أخذ أجرا ى تلاوة ل ا ق ر آ لا في الأفراح ولا المآت في في ل كانوا ت كتاب ل الله النبي و وقد ن عنده سبحانه فيما رغبة أمر النبي صلى الله عليه وسلم من ق ر أ ا ل ق ر آ ن أ ن يسال أ ل ل ه به وحذر من س ؤ الله ا ن ا التلمذي س روى في سننة عن عمران به ن حسين ن أ مر يقرأ على قاص يقرأ ثم سأل فاسترجع قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ق ر أ ا ل ق ر آ ن ف ل ي س أ ل الله به ف إ ن ه سيجيء أ ق و ا م يقراون ا ل ق ر آ ن ي س أ ل و ن به الناس و أ م ا أ خ ذ ا ل أ ج ر ة على تعليمه او ا ل ر ق ي ة به ونحو ذلك مما نفعه متعدل غ ي ر القارئ فقد دلت ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة على جوازه كحديث الفاتحة سعيد أبي في أخذه بسورة قطيعا من الغنم جعلا على شفاء من رقاه الغنم من من وحديث تزويج في سهل القران ن من ب بتعليمه ي عليه إياها صلى الله عليه وسلم امرأة لرجل ل امرأة ما ا معه آ ن فمن أخذ أ ج ر على ف فهو مخالف السلف س استأجر التلاوة جماعة لتلاوة القرآن لما الصالح رضوان الله、عليهم. ثانيا عليه عليهم أو أجمع القرآن كلام الله تعالى وفضله على كلام الخلق كفضل الله على عباده ه وهو خير الأذكار وأفضلها فينبغي لقارئه أن يكون مؤدبا في تلاوته قلبه يكون خير خاشعا مخلصا فينبغي في الأذكار مؤدبا ل ل أن محكما ل ت ل ا و ت متدبرا ه م ا ل ع ن يلغو ه قدرته حسب وأن ا ي ت ش ل عنها بغيرها أ لا يتكلف ولا يتشاغل وأن لا يرفع صوته فوق و لا الحاجة يرفع ي ب ي م مجلسا م ن القرآن أن ينصت حضر يقرأ س فيه ي ت و عنها للقراءة ويتدبر ا م ع ي فلا يلغو ولا يتشغل عنها بالحديث مع غيره ولا يشوش على القارئ ولا على الحاضرين قال الله تعالى ورتل د ل ق ر آ ن ترتيلا وقال و إ ذ الناس قرأ ا ق ر آ ف ت م ع و و ا له أ ن ص ت و ا لعلكم م ت ر ح و ن نفسك وقال واذكر ربك في ت ض ر ع ا و خ ي ف ة و و د ن الجهر من القول بالغدو والآصال ولا ا ا ل من من تكن غ في ل ن ث افهامهم ل الناس ث ا م ت ا و و ت ن في ف أ و أ ف ك ا ر ه م وكل مكلف عليه, عليه أ ن يعرف من الدين و أ ح ك ا م ا ل ش ر ي ع ة بقدر ما آ ت ا ه الله من الفهم و س ع ة الوقت ليعمل به في نفسه ويرشد به غيره ومن أ و ل ما ينبغي له أ ن يتفهمه ويلقي إ ل ي ه باله ويحضر قلبه كتاب الله سبحانه وما عجز عن فهمه بنفسه استعان فيه بالله ثم بالعلماء حسب طاقته وقدرته ثم لا حرج عليه بعد ذلك ف إ ن الله سبحانه لا يكلف نفسا إ ل ا وسعها ولا يمنعه من ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن عجزه عن فهمه بعد أ ن بذل وسعه ولا يعاب بذلك لما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال الماهر في ا ل ق ر آ ن مع ا ل س ف ر ة الكرام ا ل ب ر ر ة والذي ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أ ج ر ا ن رابعا يجوز للفقير أ ن ي أ خ ذ من الصدقات ما يسد حاجته و ح ا ج ة من يعول ويسن له أ ن يدعو بالخير لمن تصدق عليه أ م ا أ خ ذ المال على أ ن ه أ ج ر ه ل ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن أ و لكونه وعظهم وذكرهم أ و إ ع ط ا ؤ ه لشخص رجاء بركته أ و جمعه ل أ ش خ ا ص رجاء بركتهم واستجداء لدعائهم فهو غير جائز ولم يكن ذلك من هدي المسلمين في القرون ا ل ث ل ا ث ة ا ل أ و ل ى التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ن ه ا خير القرون خامسا معنى قوله تعالى أعوذ أسألكم أجر عليه بالله من الشيطان الرجيم قل ما قل من من أ ن الله تعالى أ م ر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أ ن يخبر قومه ب أ ن ه لا يطلب منهم أ ج ر ا على تبليغهم ما أ ن ز ل إ ل ي ه من ربه ودعوته إ ي ا ه م إ ل ى التوحيد الخالص وسائر أحكام الإسلام. إنما يقوم والبيان للأمة تنفيذاً لأمر الله وطاعة له ابتغاء وحده ورجاء المثوبة والأجر دون سواه الإسلام سبحانه أحكام إنما بالبلاغ تنفيذا الله ابتغاء مرضاته الكريم لأمر للأمة منه له وذلك ليزيل ما قد يكون في نفوس المشركين من ظنون و أ و ه ا م ك ا ذ ب ة أ ن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم إ ل ى اتباعه فيما شرع الله لهم ليتكسب بذلك أ و ينال ر ئ ا س ة في قومه فبين لهم أ ن دعوته إ ي ا ه م إ ل ى الحق خ ا ل ص ة لوجه الله الكريم وهكذا جميع الرسل عليهم ه دعوتهم م والسلام الصلاة لا يسألون الناس أجرا ا يسألون على ي إ وقد تقدم في ا ل ف ق ر ة ا ل أ و ل ى من الجواب حديث عمران بن حسين في التحذير من التكسب ب ا ل ق ر آ ن وسؤال الناس به أ م ا ما س أ ل ت عنه من عقوبته يوم ا ل ق ي ا م ة بتساقط لحم وجهه فذلك وعيد لكل من س أ ل الناس وهو في غير ح ا ج ة تضطره إ ل ى ا ل م س أ ل ة ولا مبرر لديه يبيح له ان ي س أ ل الناس وسواء كان ب ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن أ م بدون قراءته فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال ا ل م س أ ل ة ب أ ح د ك م حتى يلقى الله وليس في وجهه م ز ع ة لحم وفي ر و ا ي ة عنه ما يزال الرجل ي س أ ل الناس حتى ي أ ت ي يوم ا ل ق ي ا م ة وليس في وجهه م ز ع ة لحم متفق عليهما وعن ابي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من س أ ل الناس أ م و ا ل ه م تكثرا ف إ ن م ا ي س أ ل جمرا فليستقل أ و ليستكثر رواه مسلم فمن س أ ل الناس ب ا ل ق ر آ ن صدق فيه الحديث المتقدم في ا ل ف ق ر ة ا ل أ و ل ى من الجواب إ ن كان فقيرا أ م ا إ ن كان غنيا فقد صدقت فيه هذه ا ل أ ح ا د ي ث كلها أ م ا لفظ الحديث الذي ذكرته في السؤال فلا نعلم صحته بهذا اللفظ الذي ذكرته وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم نبينا الله على محمد ماذا يعمل بالمصحف المغلوط أ و الممزق سؤال عندي مصحف شريف أ و ر ا ق ه م م ز ق ة فماذا أ ع م ل به هل أ ق و م بدفنه في ا ل أ ر ض أ م لا جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه و ب ع ض يجوز لك أ ن تدفنه في أ ر ض مسجد ما من المساجد ويجوز لك أ ن تحرقه اقتداء بعثمان رضي الله عنه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه و نبينا الله على محمد سؤال ل م س يتضمن عن الطرق التي يحفظ بها ما تمزق من المصاحف والكتب التي بها آ ي ا ت من ا ل ق ر آ ن جواب ا ل ح ما د وحده لله و ل ل والسلام على رسوله وآله ص وصحبه ا ما ة وبعد تمزق من المصاحف والكتب و ا ل أ و ر ا ق التي بها آ ي ا ت من القران آ ن يدفن ب م ك طيب بعيد عن ن ممر ا ا ل سؤال وعن القاذورات أو ومحافظة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم عليه لفعل عثمان عنه على صيانة من الامتهان نبينا مرام محمد يحرق رضي الله الله له س المصاحف ا ل م غ ل و ط ة أ ي ه م ا أ ف ض ل حرقها أ م دفنها في التراب وهل المصحف يعتبر مغلوطا إ ذ ا كان هناك تقديم و ت أ خ ي ر في ا ل س و ر ة جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد أولا الوادب وإبقاء نشروه أو السورة وهو وبالله التوفيق على القرآن على المال لم تعديل الغلط بالقضاء عليه الغلط على محافظة إما ثانيا دفنه بتحريقه بعض بعض نبينا وصحبه تصحيحه تيسر يتيسر وصلى الله وآله إن فإن منع من تقديم حرام آيات